أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا لنقسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَقَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفيِي مُسَ إِذ أَْْسَل النَاغُ إِلَ فِيعَوْونَ بِسُ الْقانَم مُبين فَتَوََّ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْمَجنُون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 وَقَوْمَنٌ وَحٍّ مِنْ قَبْلُ إِنْ لَغُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففضلوا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الرُّسُلِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اتَّوَاصَرُوا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَمَا انْتَبَأْتَ بِمَلُوكِهِمْ وَاذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰتَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا قَلَقَتِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا الَّذِي يَبْخُبُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنَ الرِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ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 فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم وطور وكتاب مسطور في رق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 فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْبٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدَعْوَنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعْقًا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ إِصْلَوْا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّ مَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكْثَرِينَ بِمَا آتَاهُم رَّبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ قُلُوا اشْرَبُوهُنَّ امَّ بِمَا كُنْتُمْ تَحْمِلُونَ على عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاكُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعَتْهُمْ يتُغ بإمٍَ الحَقُ بِهِمدُ الذ تَغُم وَمَا أَتنَغُم مِن عملَلهِم م شيءَ كلُلُم رئم بمَاكَ سَبَ رهين وَأَمْدَدْنَا غَنَمًا بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا نَّذُوقُ فِيهَا وَلَا تَخْتَفُونَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب سَمُوم إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنْ نُغْضُ وَالْبَطْرُحِين فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُون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 أَمْ لَغُون البَنةُ وَلَكُم البَنون أَمْ تَسْألُغم أَجرَْ فَرُم مَّ غُرَمِ مُثقَلُون أَمْ عيادَ غم غَب فَرُم يَكتُبون أَمْ يردونَ كَد فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرحوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون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 ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى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 يَوْمَ تَغَجَّمَتِ الْمَأْوَى إِذْ يَقْشَى سِدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمْ لَاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَقُمُ الذَّكَرُ وَلَغُوا الْأُنسَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُونَ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 وَكَم مِمَّ لَ فيِي السَّموَاتِ ل تُغنِيشَ فَعَتُهُم شَيئًا إلَّ مِ بَعبْدِ أيلَ نَو اللهُ لِمَيةَ شاء وَيَض إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنسى وما لهم به من حذر إن يتبعون إلا الظن وإن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 الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا مَا حَلَّ ظَهَرَ إِنَّ رَبَّكَ واسع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 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّا وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِذْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِمَ الَّذِي وَفَّى أَنَّا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاغُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ قَدْ صَبَّ إِلَىٰ آدَمَ نُطْفَةً فَآمَنَهَا فَتَضَحَّرَهَا وَأَنَّ وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشحرى وأنه أهلك عادن الأولى وتمود فما أبقى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَضَلّ مُّطْرًا وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَاءَ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ من من النزل الأولى آزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تذكون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشط القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرِهِم مُسْتَقِرّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فما تغن النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مؤطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فَكَذَّبُوا عبدنا وقالوا مجنون والدجر فدعا ربه أمي مغلوب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 وَلا قَد السَّطْنقُب آلَ للِذِكرِ فَهَلمِن مُتَّكِد كَالذَّبَ عَادُ فَكَفَ كَلَ عَذاابِي وَنُذُرْدُ إِا أَْسَل ل عَلَج رحًا صَْصَدَ فِي يَومِن نَحسِم تَامِدٌ تَاسعٌ لَكَ أَن لَغُم أَعجازُ نَقلٍ مُقْعِذ فَكَيْفَ كَانَ عَذابي وَنُذُر وَلَقَد يَسَّرنا الْقُرآنَ لِذِكْرٍ فَهَل من مدكر. كذبت ثمود بالنزر فقادوا أبشرا منا واحدا نستبعه وإنا إذا لفي ضلال وسعر أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِذٍ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِذٍ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْطَبِذْ وَنَبّم أَن المَ أَقِسمَةُم بَيلََُمْ كلُلُّ شِتبِم مُحتَبَر فَنادَ صَاقِبَهُمْ فَتَعَطَ فَعَقَ فَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر إَِّ أَْسَل النارَ صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسل ورسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر وَلَ قَدأَ دَرَغ ضَطُ شَتَنَ فَتَمَا رَوبٍ النُزُر وَلَ قَدِر وَدُغُعََ فيه فَ قمسن أَق وَلا قضِ صَبْْبَحَهُ بُكْرَة عَذاابُ مُتَقِ فَذوق عَذابِي وَنُذُضُ وَلا قاضَ الصَفْْنَ قُرآلَ لللِكرِ فَأَلمِ مُتَّكِد وَلَ قَد جَأَآلَ فِيعَوونَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْلَكُونَ بَرَاءَةً فِي الذُّلِّ أَمْ يَقُولُونَ نَحْلُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سَيُعْزَمُ الْجَمْحُ وَيُوَلُّونَ الزُّبُرُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ إِنَّا كُنَّا شَيْئًا قَلَقًا بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ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 في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسطان ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكغة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء رب بكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلام يكما تكذبان رب المشرقين ورب المغرب فبأي آلاء ربكما تكذبان ما رجا البحرين يلتقيان بين غماض لا يبغيان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 سَنَفْرُغُ لَكُمْ أيُّ غَسَقٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يا مَخْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَأَيَّ آيَةٍ لَّآيَ رَبِّكُمَا تَكذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشطت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا أجان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكغة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطاء نهام استبرط وجنى الجنتين دان فبأيذ آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات فَفِي لَمْ يُعْطَمِ الذُّنُ نَ إِنْسٌ قَبْلُ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُ النَّيْقَوتُ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 وَمِنْ جُنُوبِهِمْ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونقل ورمان فبأي آلاء يَا رَبِّكُمَا تَكَذَّبَا فِيهِمْ نَقَيْرَاتُ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءٍ رَبِّكُمَا تَكَذَّبَا حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلاء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 تاكين على رفرف خضر وعبقرج حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم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 وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ أَلَا سُرُرٌ مَّوْضُونَةٌ عليها متقابلين يطوق عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا وفاكهة من ما يتقرون ولحم طير من ما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يحملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأتي من إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر ود وَقَزحم م بُود وَظلمدود وَمَاائِ مسكوب وَفكِغَة كَسةِلَ مَ قُطُةِ وَلَ مَم وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً لأصحاب اليمين سُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِنَ الآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَقْحُورٍ ولا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم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 يَجْمَعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّقْدُورٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَاآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فما فَشَارِبُونَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقَهْرِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمُنُّونَ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمشبوقين وَل أَنُّ بَدِّ لَ أَمثَلَكُمْ وَنُ شِئأَكُمْ فِي مَا لَا تَعلَمُون وَلَقَدَعَلِمتُمُ لَشْئتَأُلَا فَلَل أَفَرَأَيْتُمَّا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَذْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَهُمْ وامون بل نحن محرمون اط رايتم الماء الذي تشربون ا انتم من المذ ام نحن المنزلون لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِ تُورُونَ أَأَنتُمْ أَن شَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ نَحْنُ نَحنُ جَ النََّ تَذكَِتَ وَمَ تَعَ للمُقُين فَسَبِّحّس مِ رَبّكَ العظِيم فَل أُقُصمُ بِم وَاقٍِ نُجم وَإَِّولَ قَسَمُلَ تَقْلَمُونَ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون كنزيل من رب فبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون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 كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم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 وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميساقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده نَاتِئَ يُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَن ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له ولَهُ أجْرٌ كَرِيمٌ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها زَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا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 أَأَخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارِ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ أَلَمْ يَأْنِلِ الَّذِينَ آمَنُوا شَاعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ إن المصصدقين والمصصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدق والشغداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا ان الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كَمَثَلِ رَايِسٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ سُمٌّ مَايِجٌ فَتَرَاهُ مُصْفَطًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانُ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 وَلَ قَدَ أَبْسَلناانُوا حَ وَإبَ رَاجمَ وَجنافِيذُ الدذِجيتِهِمَّ بُغوَةَ وَكِت فَمِنْ غُم مُزتَدَ وَكَثيرٌ مِنْ غُمفَاسِقُون ثمَُّ قَّن ذهِ بِرسُ لنا ووقَ فَإنا بعسَابنِ مقرمَ وَآتين غُلإِ جلَ وَجعل الن في قُلوبَِّ التَّبع وغرَأ فت وورحْم رَفَتًا وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعوها مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْكُمْ إِلَّا إِنْ رَغِبْتُمْ أَرْضَوَانَ اللَّهِ فَمَا رَغِبُوا حَقَّ رَايَتِنَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْغَمِّ